يا ايها الذين امنوا ام انفقوا ان انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يومنا بيعه فيه ولا خله ولا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 يَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العلي Al-Tabiyyyan al-Rushd min al-Qayyyan Faman yakfur bil-Tabut wa yukmin bil-Lah Fakad istamsek Fakad istamsek bil-Ruwa til-Wuthqa al جُهُم مِّن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إلى إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروفها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 himari ka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 مَجْعَلَ عَلَا كُل جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزًا ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الذين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 حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا فنقاتكم بالمن تَرَكَهُ صَلْدًا فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا تَسْهُو وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ bitham min anfusihim kamathal jannatin lirawatin nasaba waami Neri مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنْ مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من أيرا <تصفيق> كثيرا تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتقار مُهْمُومُ الجَاهِرُ أَغْنِيَا آمِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ мин хейр фа инна аллоҳа бихи алим аллазина инфиқу ذلك بأنهم قالوا إنما البيع Oh ايا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا بينكم كاتبا بكاتم أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس, ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلْ لَهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْطَوْنَ مِنَ الشُهَذَانِ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 ساقط لا أقسط عند الله واقوام للشهاده واقوام للشهاده واذناها الا ترتاموا الا ان تكونوا تجاوه حاضرها تديرونها منكم فليس عليكم اتقوا ها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا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 وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسذكم به الله فيغفر لمن يشاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ما نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا سَمَاعَ مَا حَبَرْتُهُ عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا Surah Al-Fatihah.